الوحدة الثانية التسوق الدرس الأول في البقالة واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ليرة تركية علبة الشاي قائمة اللوازم جبن خبز حليب بسكويت علكة بيضة